ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ وَأَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْذُوا بِزِينَتِكُمْ لِكُلِّ مَكَانٍ وَدَعُوا أَلْسِنَتَ الزُّورِ إِنَّ الْكَذِبَ كَانَ عَمَلًا سَوْءًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا إِنَّا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا أن جهلنا من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم نقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقناه ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قلة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْلِئاً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُون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 ولنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ اللَّعَابِ الْأَدْنَى دُونَ اللَّعَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا فَلَا تَكُونُ فِي مَدْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون